بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب وقرانا مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعطينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحجي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين من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 وَالَّذِي خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قال يا O Iblesse, what do you have to do with the soldiers? He said, I didn't eat for a child, he created a piece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 He said, Lord, what you have saved me willflow them for sure touję them on earth, and Will be إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق واننا لصادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت من فَكُنْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ يُسَبِّحَانِ بِحَمْدِهِ وَقَدْ أَسْلَمَا قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 125. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين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 نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون